katika katika Ya ya Mwisho hadithi hadithi Hadithi Abu al-Bukhari sallallahu alayhi Man bihi khairan Yusib minhu minhu au Au yusab Tulizungumza tatu tatu kwa pamoja Na na hizi kwamba Maana zake zina wafiqiana Kimana Na fawait, na zile durus, zina na durus hadithi hadithi hadithi hadithi hadithi hizi zilikuwa ni ni moja tukachanganya hizo na, baada kukamilisha hadithi hiyo ya 39, dani yake, ya leo, Allah, hadithi na hadithi ya 39 yake yake katika katika Tunasongea leo ta'ala Nambari 40 mwanzo wa kitabu ನಾ salihin Sawia na hadithi ya 16 katika mlango wa sabr بعد تنغالف نواليزا كتك ماذا او كتك سلسلة هي حديث امام النووي رحمة الله تعالى عليه كتك حديثه انه يفاته امبا يونام برياك من يكاكم من ستة اكتو انبيع عن أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنيان أحدكم الموت لضر نزل به او لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احييني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنىن احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه هي دي الحديثي امباو ان شاء الله تعالى تتزغمزه في دراسه اليوم و تذا ففانو كذلك يله مambo inahusiana na hadithi hii min al fawaid wa min al ahkam بما شاء الله عز وجل جملة الاوائل كما كالعادة ونvalueOf الاخوة نبحث منويهousiana na masala ya hadith na tunaangalia azhul hadith hadith hii anapotumbia imam anawi mutafaqun alay tukiedgesha katika vitabu vya asli imam al bukhari rahmatullahi taala alay amepokea hadith hii katika kitab al marida kitab al marida bab tamanni al marid al maut tamanni al marid al maut Imam Imam imam al-Bukhari hadithi katika kitabu kitabu cha wagonjwa Na chini ya ambao ameita wa wa wa mgonjwa kutamani kufa al-Muslim jaala hadha Fi kitabi, al-dhikr, dua, tauba, ndiko ambacho ಇಮಾಮುಲ್ಬಾರಿ ಇ ಮುಸ್ತಿ ಅಸ್ತಫಾರ್ ಇಮಾಮಿ ಇಮಾಮಿ ಚಿನ امام مسلم امpkela hadithi hii katika kitabu cha Kitabu Dzikr wa Du'a wa Tawbah wa Istighfar mlango ambao hadithi hii inapatikana ndani yake katika sahih Muslim ni bab karahatut tamanni almaut lidhurr anzalabi bab karahatut tamanni almaut lidhurr anzalabi mlango wa kwamba ni makruh mtu kutamani mauti kwa sababu ya madhara yaliomfika Hei ndiyo kufupi ekwan ina usiyana na azu al hadith Kwa ibo tumajua kwamba hadithi hii Amipakea imamu al-Bukhari kutawa kwa anas Katika kitabu hii chwa ambacho tumekitaja Kitabu al-Marza Na muslim kathalika amipakea kutawa kwa anas Katika kitabu hii ambacho tumekitaja Kitabu al-Dhikir wa al-Dua Paka mwishu Tafikini masalahi ya kwazi ekwan Masala ya pili Ina usiyana na mufradat al hadithi Tuangalia katika hii hadithi kama kuna matamshi au lafzi ambazo zinahitajia kufafanuliwa na kuelezewa na tukitizama hii hadithi tunaona kwamba iko wazi walilahi alhamd haina lafzi au haina alfaz ambazo ni nzito zinahitajia ufafanuzi isipokuwa pengine tamko moja ambalo mtume alayhi salatu wasalam amesema la yatamanna yan la yatamanna yan ni fi'il mudhari imekuja kononi ta'kid thaqila mwisho ambayo fi'il madhi yake ni tamanna na msadri yake ni atamanni sasa turudi katika hii masda tufafanue nini maana ya tamanni hili ndilo tumko ambalo linahitaji ufafanuzi kidogo kwa hivyo tutafafanua maana ya tamanni katika dakika hizi chache zinazokuja alafu tuendelee mbele na sharhi ya hadithi tamanni wanazuoni wa lugha ya kiarabu wanatuambia atamanni huwa talabu amri tunhibbu an-nafs wa tamilu ilay watarghabu fi ni kutaka kitu ambacho tuhibbuha nafs nafsi inapenda wa tamilu ilay na nafsi inaelemea juu ya jambo hilo wa targhabu fi na nafsi ina ragba kubwa ya kupata jambo hilo au kuwa nalo jambo hilo hii ndie maana ya tamanni wala yumkinu husulu au lakini la yumkinu husulu lakini jambo hilo ambalo nafsi inatamani kulipata au inapenda au inapendelea nafsi kuwa nalo jambo hilo la yumkinu husulu haiwezekani kupatikana imma li kaunihi mustahilan amma kwa sababu jambo hilo ni mustahil haiwezekani impossible wa imma libuudi au kwa sababu jambo hilo liko mbali libuudi yani jambo hilo liko mbali huenda kawa lawezekana lakini liko mbali mtu ko lipata mithal al awal mfano wa sehemu ya kwanza yani mfano wa matamanio ya nafsi ambayo ni mustahil ما تمنيه نفسيا مباو لمستحيل الله سبحانه وتعالى إليز بها ذياك إن داني القرآن ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هذا تمني الكفار آيان ما تمنيه ما كفير وتيسم من النهاية عند معاينة العذاب وكاتت تكفون عذاب هذه هي جهنم هذا هو العذاب وهذه ابواب جهنم تسائل العذاب الذي الله عز وجل كان ينذرهم به على لسان رسله وتو انا كمني كلي وكش ييقن يشا ان عذابه لي كلي ساسه وتتمنى ماذا يتمنون يتمنون الرجوع الى الدنيا ولو ترى اذ وقفوا اي الكفار على النار وتكبسهم مشوا في النار وانا هيك بالموتون ساس فقالوا وتسم يا ليتنا laitanin nuraddu tarajeshwa laitanin kuna uwezekano wa kuregeshwa duniani ya laitanan nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina halafu tusikufuru tena zile aya ambazo tumemezikufurisha na kumkufurisha allah subhanahu wa taala kama tulivyofanya kwa ile mwanzo idhan yata manau na hii ndio maana wanazuoni wa lugha wanasema harfu tamanni ni laita ليتني حرف التمني وكتابه تمني في اللغه العربيه وننتميا تمكو لليت. قووم هو مثال ما تمنيو الذي مستحيل. نستخدم حرف يا ليت ينقوجا بحرف يا ليت. ناني القران هو مثال الاول. مثال هناك امثله كثيره ناني القران تمني المستحيل. كذلك في سوره الفرقان. قال الله عز وجل ويوم يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فك not أع risque يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الظالم يوم القيامة يتمنى كذلك يقول الصالح في القيامة كذلك يوم القيامة تكون ما تمنى كما يقول الكفار نوم ظالم ما تمنى كما يتصعى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ليتني ميمي نجا لي فواتا الى بارباره اليو كانهو متوم عليه الصلاه والسلام كل الظلمه كل انواع الظالمين يتمنون هذا التمني وتتمنى ان وانغل يسمما لو انغل فواتا يله اليو علي كانهو رسولنا محمد صلاه ربي وسلامه عليه تمني المستحيل هل يمكن ما يمكن هذا ما يمكن ndio mshairi anasema katika mfano wa laita ambayo ni tamani lstahil laita wa hal yanfau shay laita laita shababan buan fashtaraitu laita lakini je laiti yamfaham mtu wakati anaposema laita mshairi asema ile mtu anaposema laita au laitani yamfaham mtu anaposema anasema haifai haifai mtu akisema laita anasemaje anasema laita shababan buan fashtaraitu لو kama ujara Unawezekana mtu kuununua mimi ningeununua lakini unauuzwa pale ujana mtakisha kuwa mzee ushaingia katika hali ya marhala ya al-fuhula au shaykhuka usha kuwa mzee mtu mzima sasa wanakwenda katika umri mkubwa katanta fi sin sasa ukumbuka enzi zako za ulipokuwa kijana umri wa nyuma na roba ma uliyopoteza uliyopoteza fi ma la yanfa uliyopoteza fi ma asi uliyofu wafoteza katika mambo ambayo la tarji'u alayka binnaf'i fi dunya wala fi al-akhirah. Iden baadhi naas yetamanuna an law u'id ila marhalati shabab. Law angaregeshwa katika umri wa ujana nyuma, ushakuwa mtu mzima hakuna tena kurudi nyuma. Sasa hii ni laita au nitamani ambayo inaitwa tamanni almustahil. Aina ya kwanza imma li kauni hi mustahilan au anawu athani au li kauni hi ba'idan. Au kile unachokitamani kikombali kuna gari hapa tumeletwa nambari yake KBK211S mwenye gari hili aliweke vizuri KBK211 anaoutani ya ikhwan laita wanasema au likauni hi baida laita iko mbali ile ambayo unaitamania iko mbali kaif mathalan allah subhanahu wa ta'ala يقول في القران الكريم wa alpo alpokua na tusimulia azza wa jal katika suratul qasas hikaya na kisa cha karun unajua kisa chake karun na yale aliyomtokea na yale ambayo allah azza wa jalla alimpa katika mali na katika ukunjufu katika mambo ya kidunia sasa yale mali aliyokuwa nayo nyingi ma inna mafatiha la tanu bil usba tulilqwa اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفاريح مال alikuwa nayo karun nyingi wale watu ambao waliokuwa pale wakiishi naye karun وكاونا ile mali na ile neema kubwa aliokuwa akiishi nayo Qarun ndani yake qalu mada qalu وقال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قرن يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قرن طيب هذا تمني تمني المستحيل لا سي مستحيل mtu kutamani pesa au kutamani mali kutamani utajiri siki to ambacho ni مستحيل ni kitu ambacho chawezekana rupama kikombali kikombali na yule anayetamani pengine wakati huo lakini labda kinakuja la yaa kad yati au kad la yati kwa hivyo hii ni tamani ya jambo ambalo liko liko mbali kwa hivyo tamani ayu akhwa katika lugha ya kiarabu kuna aina mbili ya tamani tamani ya kwanza kama tulivyotaja ni tamani almustahil na hii ndio ile kuja nyingi ndani ya Qur'an والى المكافر يتقندا قطمانه سكو يوم القيامه لو انهم اني اا اني ييوا فرصه يرجعوا لدنيان لعمل ل ل ل لتقديم الاعمال الصالحه و ل تقديم الايمان لله عز وجل ويطاقوا امني ويطاقوا فني اعمال صالحه لكن هذا تمني لا ينفعهم شيئا كذلك ولى مظالم كما لو ساتاها الله عز وجل في سوره الفرقان يوم يعض الظالم على يديه اتجوت يله ظالم سكو قيامه يعض على يديه يعني يندم ثم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا لكن هنا تماني مستحيل لماذا مستحيل يا إخوان لأنه لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا حيو إذا كان كبسة كبسة كبسة كبسة قروري الدنياني خلاص انتهى لا يمكن أن يعود الإنسان كما كان هناك قيامة في أرض المحشر يوم الحساب يوم الجزاء أين العود أين العود ما في عود انتهى يكون second chance dunia leo tunazungumzia second chance hata mtihani wa kidunia kuna second chance ukifeli katika mtihani wa kwanza waambiwa repeat ukifeli katika mtihani wa kwanza wale walioko katika jamii university wanaambiwa kuna paper nyingine inaitwa supplementary ya wale waliofeli au wa repeat au wapewa mtihani mwingine badili daura ya tani kul hadi msamayat <coughs> msamayat hizi ni kuonyesha kwamba mwanadamu duniani anayo chance ya pili لكن عند الله عز وجل اخوان ما في سكن خاص وكشكوجهpale في ارض المحشر يوم الجزاء يوم الدين مالك يوم الدين في هذا اليوم يوم الدين لمن الملك اليوم لله الواحد القهار انت حساب اللي كوجي nayo نديه هيو هيو حكنا كونغيزا أكو حكنا كبونغوزا أكو كما كونغيزا ناكوبونغوزا ني قصابابو يا يلي حسابو يتكاي فاينيكاpale يا مظالمنا حقوق الناس كَمَا كُنَ أُمْتُ وَمْدَائِ أُلِبْوَيْهِ أو كَمَا أُمْتُ وَأَكُدَائِ أُمْلِبْوَيْهِ نَا حقوق الناس إما حقوق معنوية أو حقوق حيثية إذن يا إخوان هذا هو تمني المستحيل نكون تمني هي أبيل مويت متاجة تمني البعيد سأترون لك أي حديث تومي عليه الصلاة والسلام أسيما لا يتمنى ين أحدكم الموت مجوين أسي تماني موت ما تمني وأين قاني؟ نتمني المستحيل أو تمني البعيد هذا اي نوع من التمني ها مستحيل الموت مستحيل ها لا الموت ليس بمستحيل بعيد طيب الجواب يا اخوان الجواب فيه تفصيل فيه تفصيل هتجيبوا موجه كو موجه وين هي ني تمني مستحيل او تمني بعيد تنسمه انبيدي وففانوه ونسمه اkiwa تمني الموت لوقت ماض او لوقت مضى فهو طلب المستحيل فهو تمني مستحيل اكوني كنتامني موتي في وقاتي ambao umpita nyuma hiyo ni matamanio ya مستحيل اكوني تمني الموت للمستقبل فهذا طلب الموت او تمني الموت للبعيد او الذي لا يعلم هيو لكان ينقوجا بيني يكون بالي يكون قريب الله اعلم تمهلهوا تمهلهوا اي تفصيل فلهو اكون يتمني موتي في وقاتي ونيوما اللي يطي يعني هو يسمى مثلا ميمي نتمنى اني نكون نشكفا نتمنى اني نكون نشكفا هي ني تمني الموت لكن ايش بعيد او مستحيل هذا مستحيل صابوه بعدك حي انت ما تموت انت ما زلت حيا فهذا تمني الموت مستحيل صابوه وكن حي وتزغمزيا نيما نتمنى اني نكون نيمكفا ايكون ناني القران يا واكون ايكون في كلام مريم عليها السلام قالت يا ليتني mitu kabla hadha wa kunt nasiyan mansiya laitani ningelikuwa nimekufa kabla ya siku yango ya leo hii yani kabla ya siku ya leo mimi ningekuwa nishakufa lakini amekufa la hajafa yeye hai yuko hai yuko hai maryam alayhi sala kwa hivyo hadha tamani ya mauti mustahil kwa sababu anazungumzia mauti wakati wa nyuma natamani ningelikuwa nishakufa lakini yuko hai kwa hivyo wewe ukisema leo من من الثمانين التي تكون شقوفة من بهاية نسية أونة أو من بهاية نسية سكية ونزم المزيجة تمني الموت المستحيل سبب وقتها شابتك لكنه يسمى نتماني نيفة نتماني نيفة هذا ليس مستحيل هذا يمكن هذا ممكن لأن الموت قادم والموت حق لابد أن يأتيك وكي تماني موته سياتمانية تكوجة لكنه يتماني يكون بأسكية يأتي حركة يندم معنى ما تمنيو الموت حق يا اخوان كل احد منا يموت ما في احد يبقى على وجه الارض كل من عليها فان كل شيء هالك الا وجهه كل نفس ذائقه الموت هذه ايات كلها مثبته اثباتا صريحا على ان الموت حق اليوم باكيا يا اخوان المساله اساسا انت تنبصم ياتمنى الموت هو يتمنى ان ياتيه الموت عجله يعني يمجي الموت كحركه او ك كو كوهبسه كحركه يعني كما امباي atakufa labda asema katika roho yake afi kabla ile siku yake ya ile kufa iliyoandikwa hadha ma fi bali au hadha ma fi zehni au fi aklihi hii ndio maana yatamani mauti imeelewa kanafikiri tamko ile ya ikhwan katika hadithi sasa tuje katika sharh alhadith suala la kwanza au jambo la kwanza ambalo ni muhimu kulizungumzia katika sharh ya hadithi e ikhwan وانا zgumziya wanazooni katika masala haya wajhu alaqati hadha hadith bilbab kuna alaqagani baina ya hadith hi na mlango wa subra imam nawawi kwa kupitia kwa maadili gani au kwa mafunzo gani akatokea hadith hi katika mlango wa subra wa ukisoma hadith la ya manna yanna ahadukum almaut lidhrin asaba fi riwayati in idhrin nazala bih unauliza hadith hi اين اشكنا في باب المغلا الصبر نا انا زغمزيه مساله الموت انت سيتماني الموت الجواب يا اخوان وانا اسمع ونذوني الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره والامام النووي في كتابه شرح الحديثه و ونجينو ونجي قالوا رحمهم الله تعالى وانا اسمع لان تمني الموت لذره اصاب المسلم Dalilun ala wa wa Au Au Kwa Kwa kwa kwa sababu sababu sababu sababu kutamani mauti ya ya ya ya madhara umjia, ya madhara umfikia, Ni dalili kuonesha amekosa amekosa subra amekosa, subra Na hii ndiyo sababu au hikma ya imamu kweka hadithi kutatize, hadithi katika katika hivyo Ukasema mbona ಚೀಜ na ukisoma wanakuta hakuna pahala imetajwa sabr ndani yake la sabr imetajwa eikhwan na sabr yenyewe ni kuwa kula muislamu kutamani mauti kwa sababu ya madhara aliyomfikia hapana duniani ni dalili na ishara ya kuonesha kuwa amekosa subra faqada asabr zala anhu sabr sabra imemondokea sasa subra, ime subra kikondokea ndipo pale watamani kufa angalia hikma ya imam al-bukhari Na fiqhi yake Akaweka halithi Fi kitabi mada Kitab Au fibab Tamanni Al marir Al mauti Mgonjwa kutamani mauti Yani umtu mgonjwa Yale yani, marathi Yaka kuzidi Na maumivu yaka kuzidi Pigo marathi Yaka ukawa ni mzito Muslamu Ukakosa subra Ya kustahamili Katika ile marathi Ukasema heri mi nife Kasa ile heri mi nife Au natamani nife Hii ni alama ya jaza Hii ni alama ya التسخط لأقدار الله عندما يقولون أنه حدثي كما يقولون وصف هل يمكنك أن أفكير يا إخوان طيب توجد أن هناك سألة أفل سألة أفل كما يفتح ما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم تمني الموت كنا حكمة كما كنتم عليه الصلاة والسلام كم كتاز مسلمك تمني موت كنا حكمة كنا حكمة لن يأك وانا سوني wetu wa Kiislamu kataja hikma mbili hikma ya kwanza min hadha an-nahy an tamanni al-mawt li maradh aw dharr aw faqatin dalilun ala at-tasakhut wal-jazaa ala aqdarillah wal-muslimu mamurun bisabr kama tulivotaja nyuma sasa hivi kule muislamu ko tamane mauti ikhwani لمرض او بسبب يا مرضي او لذره او بسبب يا ماذره او لفقه او بسبب يا وفقراء دموزيتو مثلا كما في الفقراء مغموم او فقراء مزيتو ambao mmfikia muslim dalil hii ni dalili ala aljaza wa tasakhut ni jalili ya kwamba muslimu ameingiwa na jaza na jaza ni muslimu kupoteza rajaa na Allah subhanahu wa ta'ala kupoteza mafungamano na matamanio Na kua na raghba Juu ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala Na ufunguzi wa Allah jalla jalalu Katka ya le mambo mazitu wa le omfikia Mu'islam wa kipoteza hii raja Na kipoteza matamaniwa Ya kupata rahma ya Allah jalla jalalu Ana ingia katka mlangu Awa masala ya naitu wa jaza Jaza na tasakut Nikule umtu kuwanza kulalamika Kuwanza kuwona ili mitiyani ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama maonevo kuiangalia mitihani ya Allah jalla jalalu kuwa ni dhulma dhulma juu yake na ni maonevo na tasakhud kwa hivyo mabaki yeye yalalamika na ku complain kwa watu na kuanza kueleza hali yake kwamba ni kama hali ya mtu aliyodhulumiwa na aliye kudhulumu ni kama unemshtaki Allah subhanahu wa ta'ala liman lilibad wamshhtaki Allah jalla jalalu kwa ujawake Kwa hivyo ndio maana ikhwan wanazoona wanasema wa nahlu maamuruna bisabr na sisi tumeamrishwa waislamu tuwe na subra sasa hii ndio maana mlango huu kuingia hapa kwamba tunaambiwa tuzingatie mlango wa sabr kwa hivyo maradhi ekhwan namna yetakavyokuwa mazito fa faqara au jambo lolote ambalo ni zito dhank shida nakat aladhi yusibu almuslim huwa maamurun fi dhalika an yusbir muslimu ameamrishwa katika mambo haya yote mazito awe na subra Kamue, jisubirishe Yani ukaze wako wako Usiwe wako ukawa ni ni katika katika katika Au Au Au Au kuingia jaza jaza Na jaza, au tasakhot, na hiyo ya Utakuwa haraka Atamanna kufa nife Hii yote ni katika مانبو أنبا يمتوم عليه الصلاة والسلام نا عنا هي حكمة يكوانز الحكمة الثانية إخوان أن نتمنى الموت يقطع المسلم يقطع للمسلم العمل الصالح كتماني موت إن أمكتزي المسلم عمال زوري نعمال جيمة كتماني موت إن أمفاني أم المسلم أكاتي برابره نسيله يا عمل صالح واستمرار استمراره في العمل الصالح واستمراره في الايمان انك اتيك وايهما افضل استمرار الايمان والعمل الصالح ام الموت الجواب وانا سمعه ونزوني استمرار العمل الصالح والايمان افضل مماذا افضل من تمني الموت ولهذا ندعو قجلي هي يقول النبي صلى الله عليه وسلم توم عليه الصلاه والسلام انسم لا يتمنى احدكم الموت استتمنى مmoja wenu mauti الحديث في صحيح البخاري من حديث ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه فيما رواه البخاري انسم توم عليه الصلاه والسلام لا يتمنى ين احدكم الموت اما محسنا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِدَّ هي نباينيشه حكمه كنين يا حكمة يا متومي عليه الصلاة والسلام كمكتاذ المسلم سيتماني الموت فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إما محسنًا وسيتماني موت أيها المسلم كنين أنا اسمع إما محسنًا يله مسلم انا يتمنى الموت إما اويني محسن محسن متوما fala allahu an yasdada khairan huwenda akawa ni mtu mwema na kule kuendelea kuishi kwake ikawa ni sababu ya kuendelea kufanya amal saleh wa ima musian au awe ni mtu mwovu mtu mbaya na akiwa ni mtu mbaya kadhalika si sawa na haitakuwa ni mwafaka kuomba mauti au kutamani mauti limada anasema fala allahu an yastatib huwenda akajuta kurudi nyuma na kuomba tauba wa hivyo kubaki muislamu katika uhai ni bora na ni bora zaidi kuliko muislamu anyatamanna almaut kutamani mauti katika hali zote mbili wewe ni mwema fa adamu tamanni almaut afdal na ukiwa ni msi fa adamu tamanni almaut afdal iko wazo nafikiria ekhwan nalegelea hii pointi muhimu sana tumehalihi salatu wasalam yaqul fi alhadith alladhi rawahu al-bukhari min hadith bi hurayra ايمما محسن فلعله ان يزداد خيرا اكي و يقول انا ايتمني موتي و هو كي و محسن خير اعمال yako ya khair account yako ya amal salih yazdad hindallah jalla wa ala فلهو وكفا او كتمني موتي مانعك ni kwamba wewe unatamani kukata ule ile account yako ya a'mal salih indallah azza wa jalla ليش تقطع كون اني انا كاتا عمل صالح عند الله تبارك وتعالى. واجه عمل الصالح يناليه. ناكي لو كيناليه كويشي إنه عمل صالح ماذا؟ يزداد. بكل أنواع العبادات كل أنواع الطاعات كل أنواع البرق كل أنواع الصلاح تقدمه إلى الله جل في علا. أكاونتنا بأننا نجوه إنه يزداد طالي موتيا كيجا كما يميكوجا غفلة بس يميكوجا. لكن بيو سياتماني. سبو كي لو كيو حاي راك عن بيلي tama na wasema na zawoni ayahwan يوم القيامه atakwenda muislam akiona ile thawabu yake atasema laitani mimi ingelikuwa uhai wangu wote mimi naswali raka mbili nilipata thawabu zote hizi raka mbili na hii hapa nyingine raka mbili hiyo yote ndio raka mbili allah akbar sujud moja utakwenda kuiona ile thawabu yake sajda moja pekee yake sasa siku ya kiyama utatamani lau zile sajda siyowezekali kwa ngapi wa kul anwaa ataaat namna hiyo utakwenda kufanya hisabu kul insan ya ikhwan kama jaa fi baadhi al athar hatta watwema wataona ile amali salih alioifanya pale ilikuwa bado haitoshi law kama wangeikuwa wangejua wangeongeza na kuongeza na kuongeza ikawa nyingi ikawa tarabu yake ni hii alladhi صلى ركعتين نافله tamanna annaha kanat arba na yule ambaye alikuwa kiswali nne labda angali swali sita au angali swali nane fi qiyam al layl يولى الذي ادى صدقه 200 اتتمنى لو انها كانت 1000 دهongeko 1000 100 iko hivi Allahu Akbar ngweli basi ningefanya 1000 ingekwaje yule alladhi qaddama 1000 tamanna annaha 100000 wal ladhi qaddama 100000 yatamanna annaha milyona wa kadha 1000000 wa kadha hisabu inakenda kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala la nihaya ta'ala ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كيف يا إخوان المحسن لا يتمنى الموت والمسيء لا يتمنى الموت تومي عليه الصلاة والسلام أشابيني شاء الحكمة في ذلك كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث يبي هريرة لا يتمنى أحدكم الموت لا يتمنى أحدكم الموتى ولا يدعو به قبل ان ياتيه لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به قبل ان ياتيه موجه و انتي تمني موتي ولا اسياومب موتي يمجي قبل ها جامفيكيا انه اذا مات احدكم انقطع عمله كواني موجه و انتكفوكفا عملياته ايمكاتك موجا وينه atakapokufa amali yake imekatika wala yazidul mu'mina umruhu illa khayra wala yazidu al mu'mina umruhu illa khayra al mu'mina maf'ul bihi muqaddam umruhu fa'il fa'il mu'akhar na mu'min ويدا يا مؤمن كيلا عمري واكي ونبوزيدي. بس خيرياكي نزيد هنا فهم الله يمتوم عليه الصلاة والسلام تحفظي بزوري يا إخوان فهم الله يمتوم عليه الصلاة والسلام أمتوب يقول أن المؤمن إذا زاد عمره زاد إيش زاد خيره عكسه ما عكس هذا الكلام ها؟ غير المؤمن غير المؤمن اذا زاد عمره زاد ماذا؟ زاد شره. هي هذه هي السنه الكونيه فتره الله التي فطر الناس عليها لا يكون ذلك الا للمؤمن. فوتزينتيه يا منن يا اخوان توم عليه الصلاه والسلام ketika هي حديثه الثاني ambao رواه مسلم في حديث ابي هريره كذلك ان بينش حكمه يا بيلي يا متوم عليه الصلاه والسلام كمكتاز المسلم استتمني الموت ان تعلم لا يتمنى احدكم الموت موجه و انت استماني الموت ولا يدعو به قبل ان ياتي ولا سياوم الموت قبل هاجوجي او سيوم الموت قبل هاجوجي الموت ketika suala ukawa ba'da qabla ya sala fi sala fi sujud wa qul allahumma amitni allahumma amitni ma tad'u bil maut qabla an yatiyak la wa kirabu wala kwa kisahili wala kwa lughayo يا يا رب نكوما انلتيه موت يا رب للتيه موت نيفه نيفه لا مبال تنو كتاكيد كما هي ولا يدعو به قبل ان ياتي انه اذا مات احدكم انقطع عمله موجه وانا انتكف وكفه اعمالي يك متيكا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انا تبينشيا ناغاليه حرمه يا متومه على امتي شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على امته ان اتى امه واك كثيرشه في عمل صالح و ككثيرشه في عمل صالح كنا قندى سماما نا عمره و كله وكيونزيكا كل يوم يزداد في عمرك فهو زياده في عملك وهو زياده في خيرك كل سكو واحد يكيونزيكا في عمره واكو هيو ني زياده في خيرك Wiki <muchimu'> moja moja kiongezeka kiongezeka umrik, fi ki fi umrik Mwaka ziyada, ziyada ziyada, fi ziyada. angalia hii hii Hii Ya ya kila siku sistu, Siku mojia, ki anguka, yi, hii, siku yaleo, siku gharubi, Siku siku nyangine, tmengia, Hini, siku sisi Kama hivi leo, mianguka isha ni ambayo ni siku ಪಿ jumapili hi siku ambayo sisi bado tuko hai hakikisha katika nafsi yako unajiuliza hal zittu fil khair amla nimeongeza katika khairi au niko pale pale katika khairi ah wewe kwa pale pale akuende mbele la fal mu'min yazdadu khairan ma'a ziyadati al'umr kama bayana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam hadithi ya tatu e ikhwan hadithi ya tatu alladhi rawahu احمد والترمذي من حديث عبد الله بن بصره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله قال لي حديثيه تاتو imepakana kimaana pamoja na zile hadithi mbili ambazo tumezitaja hadith ya البخاري من حديث ابي هريره حديث مسلم وهو حديث بغيريره وهي الحديثه الثالثه كذلك اخرجه الامام احمد والترمذي من حديث عبد الله بن بصره قال عليه الصلاه والسلام خير الناس بره وآدب من طال عمره نيولى امري واك عمري واك umekuwa ni mrefu umeongezeka وحسن عمله نعمه عملي yako kauni nzuri kila عمر unapokwenda mbele نعمه عملي yake inakuwa ni nzuri kila عمر unapokwenda mbele نعمه عملي yake inakuwa ni nzuri sio opposite كنا watu wengine fi bidayati umri fi bidayati amri yakunu ala alkhair wa yakunu ala alistiqama wa yakunu ala alsirat almustaqim fi bidayati amri lakini yazdadu fi alumur umri wakana pongezeka na songea mbele unamuona yataraja alqahqara wa yataqaus anapija ge rivers anakuwa na nyuma katika mambo ya khairat na mambo ya taat na mambo ya aamali albir anaruhunyuma na ingia katika uovu kila umri unapokuwa mbele hadha khatar adhim ya ikhwat hadha khatar adhim bali wanazuwani na nasema hadhi hi min alamat husn suu al khatima hi ni katika alama ya suu al khatima kwamba ule mwisho wako unakuwa ni mwisho muovu mwisho mwisho muovu au mwisho ambao ni mbaya na kule nyuma umeanza vizuri na umeanza kwa khair ربما الانسان في اول عمره في طاعات namuona katika swala yuko msikitini katika mambo ya khairi yuko mbele amekulia katika mambo mazuri amekulia katika kupenda mambo ya taat na mambo ya dini na mambo ya da'wa fi bidayati amri mara ghafla wamona umri unapoongezeka anaza kuwa mtu mzima sasa arulinyuma badilika wamona anaza kuwa mofu yabtaid an alkhairat sala wamona anaza kucheza cheza nazo dangu alikuwa kila kiswali swala moja kwa wakati wake sasa waona hiyo swala swala za kishia swala za kishia ni swala za kuchanganya dhuhri na asri maghrib na isha ama dhuhri asri maghrib na isha fi waqt wahid dalili yao anasema falaisa alaykum junahun an taqsuru minas salaah in khiftum an yaftina ayaftinakum allatheena kafar aina hadha min dhaak au jam'u nabiy sallallahu alayhi wasallam laysa hadha maqamu al-yawm لكن البيان في ذلك يا اخوان ان بعض الناس والعياذ بالله يزداد في العمر لكنه يقل من الخيرات ويقل من الحسنات وهذا لا ينبغي لا ينبغي للمؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله ادعوا الله ايها المسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى una pomomba akuzidishie baraka katika umri muombe aifanye umri ule umri wako ambao utakuwa ni mrefu umeomba kwamba upate thulul umr lakini hada tul fi al umr la buda an yaqtarna bil amal salih thulul umr yakuna ma al amal salih ndio maana wanazooni wanasema ikhwan kama kule semu fulani za duniani baadhi ya watu wanapo wanapoombeana mtu muombea mwanzake muambie atala allah umrak atala allah umrak au atala allah bakaak nasema leo inasema hili tamko likibaki hivi haliko sawa haliko sawa kulingana na maadili ya mafundisho mtume alihi salatu wasalam madha yanبغي an taqul yanبغي an taqul atala allah umrak bil amali salih bil amali salih malaki umri kwa mrefu peke yake si huja huja ni umri kwa mrefu pamoja na amali salih pamoja na amali salih kwa hivyo unaongea unaomba mathalan au Allah subhanahu wa ta'ala kila akikujalia umri wako unawezako ambao wewe nilikalao au nilikalao fi umrik unamwona moja moja anza kudondoka yani aondoka duniani wewe bado huko watu ulikulia nao kuanzia udogoni kuanzia ulipokuwa mtoto alaan انت في الخمسينات انت في الستينات او في السبعينات وله اللي كان ناهو انا واونا موجه موجه انزا هيو اندا زكي فلان مات فلان مات اه يولي بانا اللي كليه انا حي بانا يولي بانا ريكالانيو يولي بانا عمري واني يولي بانا تليكو فماويا يولي دسا يله يله تليكو فماويا معناه اني كما ووي باده يكو حي ووي باده يكو حي يجيوليزه ميمي نكو حي باده هل طال عمري ما وحسن عملي او طال عمري وعملي لم يحسن بقي كما هو اعماليangu bado haijakuwa nzuri kwa vile vile tu kama kawaida la hadha alladhi qasadahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayyuhan ikhwan na hikma ya manino haya ni muislamu kutotamani mauti nafikiri umeelewa kama ni wewe ayyuhan tayib tuje sasa katika al-fawaid al-fawaid al-mustanbata min al-hadith tumesharehesha hadithi hii baada ya kueleza matamshi aliyokuwa katika hadith maana ya tamanni Tukaja katika tukangalia mafungamano ya hadithi hii na mlangwa sobra. Tukaja mbele tukangalia a, hadithi hii tume alayhi salatu wa salam ameweka hikma gani ya kumambia umislamu asitamane mauti katika uhayu wake na tumejua hikma yake kama nivobainisha unazoni katika vitabuvia wa vakilimu. Tujia katika masala ya mwisho ambayo ni faida ya hadithi hii. Faida tu hadha l-hadithi, ekwan, al-faida l-ula, faida ya kwanzi. قال العلماء الامام النووي رحمه الله تعالى ونا و ونجينيو في كتابه المنظونيو ناسما دل الحديث حديثي هي دليل على كراهه تمني الموت او دل الحديث قبل كراهه دل الحديث على النهي عن تمني الموت كذا حديثي هي دليل يا ان مسلمو امكتازوا نكوما موت او كتماني موت امكتازوا مسلمو نكوتماني موت نهي ni nahi. Hii ni masuala ya kwanza. Masuala ya pili anasema Imam Nawawi wa hadhan nahyu mahmulun ala karaha. Na nahi hii inafahamika kwamba ni nahi ambayo ni karaha. Yaani maana yake ni kwamba Muislamu koatamani mauti ni makruh. Na hii ni kauli au ni rai ya Imam Nawawi. Pamoja na wanazuoni wengine ambao wamesimama na rai hii. Kuna rai nyingine wa wanazuoni kwamba hadithi hii haieleweiki kwamba ni nahi ya karaha. حديثي نهي اليكو هابا ني نهي التحريم عند بعض العلماء مثلا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه في كتاب التمهيد والاستذكار انا ساما هي نهي نهي تحريم لكن قولي ambayo ni موافقه zaidi ina nguvu zaidi ni kauli ya Imam Nawawi ya ikhwan kwa sababu hii nahi iliyokuja ukisoma katika masala ya usul unaambiwa an-nahy yul tahrim lakini hapa kumaingia sarif imeingia sarif ambayo inaondoa ilnai katika tahrim inaepeleka katika karaha unahitaji kulemba ile sarif katika maneno yetu kwa hivyo anasema imamu naw wa nahyo mahmulo ala al karaha na nahyi hi inafahamika kwamba ni nahyi ya karaha li dhurr nazala au li dhurr yanzilu bil muslim fi dunya kama dhara yote ambayo yanamfika muislamu katika dunya dhara yote ya kidunia ni makruh muislamu kutamani kufa مذاره يا مرضي مذاره يا وفقراء مذاره يا يا يا مambo mazito ambayo yamekufika mambo mabaya magumu ambayo yanakukabili la yambaghil lil muslim an yatamanna al maut fi jami'i hadhihi al umur kisha wanasema wanazooni wadalla bi mafhumi na hadith hi imejulisha au ni dalil kwa mafhumi yake ala an تمني الموت لضر ينزل بالمسلم في امور الاخره لا كراهه فيها حديث هي يا اخوان هي حديث الموت عايز زغمميه كنا مساله ماويه ndani yake او كنا نيهين بيزقوا يفهموا الحديث هي حديثا نيه يا اول حاجه اللي احنا تناها انا اسمع امام نووي دلل الحديث على النهي عن عن كراهه النهي عن, عن تمني الموت نحي نمنطق الحديث منطق الحديث يعني لفظ الحديث ما تمشي حديث اني كما حيفاي مسلما كتمان الموت لا يتمنى احد لا يتمنى لا يتمنى ين احدكم الموت لضر النثر به ان منطق الحديث فذا كل حديث او نيكي كتابه النصوص يا اخوان هو انه سهما 2 ان سهما يا اوله اللي يناتوا نمنطق ان سهما الثاني يناتوا مفهوم فذا مفهوم الحديث na Na Al-Hafidhe wanasema Mafhumu ya ya ya hadithi Kutamani Kutamani Mauti Mauti Kwa Kwa Kwa sababu mambo mambo Kama akhirah La Hakuna nyingine Ili haraka Kuna milango Ambayo Akitamani Si ಸಿಮ Hayisemekani kwamba haifai Bale inafaa Na ne vizuri Mwislamu kutamani mauti Milango mingine Siyo hii milango hii ambayo ametaja mtume alayhi salatu wa salam Kwa wukuna milango ambayo mtume alayhi salatu wa salam Ame ufunga Mwislamu hafai kutamani mauti Ma huwa hathal bab Lidhurri nazala bihi fi dunya <coughs> Ikio umefiko na madhara ya kilunia Lakini ukifiko na milango mingine يه ينفع اكو امبا مو... كتماني موت او حفاي الجواب ينفع كتماني موت مثال ذلك مثال واك يا اخوان الملغه الاولا ونسما هو العلماء اذا خشيا الفتنه او الضرر في دينه المسلم اكخافيا فتنه او اكخافيا مضاره في دينه المسلم أكخوفيا فتنه أو أكخوفيا مضاره في ديني yake فلا يكره حينئذ تمني الموت وكته هو hapana karaha hakuna yani hayi ni makruh muslimu kutamani mauti katika hali hiyo الدليل على ذلك دليل يا منينو هيا ونسما ما اخرجه الامام احمد والترمذي من حديث معاذ من حديث معاذ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثين لكن sito twende moja kwa moja katika mahali wa shahidi hadithi yenyewe ni dua mtume عليه الصلاه والسلام anaomba fi duaie nabi صلى الله عليه وسلم katika dua yake mtume anaomba asema hivi Allahumma inni as'aluka fi'al alkhayrat wa taraka almunkarat wa hubb الماساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه قوم فتووفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه الصلاه والسلام ketika du'a hi ana tufundisha ketika du'a yake miongoni mwa du'a alikuwa akiomba sallallahu rabbi wa salam alayh alikuwa akiomba akisema Allahumma inni as'aluka fi'ilal khayrat ya Allah na kuomba uniruzuku mimi nipate tawfiq ya kufanya fi'ilal khayrat na kuomba unipe uwezo wa kufanya fi'ilal khayrat kwa hivyo fi'ilal khayrat ikhwan inaombwa na muslim ukitaka kufanya fiil alkhairat ukijiona kwamba umekuwa ni mzito wa kufanya mambo ya khairat basi ujue kwamba kuna dua unayoomba na ukiiomba hii dua hii khalisan min qalbik Allah subhanahu wa ta'ala akiitikia utajiona umekuwa mwepesi wa kufanya amali alkhair wakati mwingine eikhwan inamfikia muislamu wakati ambao anajiona kwamba ni mzito wa kufanya khairat au la naam anajiona kama ni mzito wa kufanya khairat imma min ashaitan ಉಮ iki wakati mmoja fanya ra kila kitu na time yake ukita kusoma qurani nafsi yakwambia ngoja kiloko kesho kesho haifiki na kesho ikifika siku ya jumaa utasoma suratul kahf ikifika siku ya jumaa ukisoma suratul kahf wala usoma qul allah wahad hata sura moja usome wiki ijayo ikifika wiki ijayo mwezi ujao ikifika mwezi ujao ramadhani ramadhani ma taamala alkhayrat udauna nafsi yako nzito yakufanya khayrat ukitaka kusaidia katika mambo ya khayrat nafsi yako nzito haitaki kutoa ukitaka kusali kufanya ibadat nafsi maata maata taharaku alnafs ila alkhayrat jua kwa mumeh alihi salatu wasalam amekufundisha amekwambia kuna dua iombe ili kufanya khayrat allahumma inni as'aluka fi'al alkhayrat haya nyingine watarkal munkarat munkarat bi anayo ina du'a yak ukiona nafsi yako wewe inaelekea katika munkarat mwepesi katika kufanya munkarat kwenye khairat haimo ukija katika mambo ya fawahish walia ad billah ukija katika mambo ya munkarat mambo ya asaiat wewe uko mbele tena nafsi yako inakuwa mwepesi kabisa basi jua kadhalika kuna nini kuna duha kana yad'u bihadha duha man huwa khair minna imamuna wa qudwatuna salawat rabi wa salam alayhi an nabiy sallallahu alayhi wasallam انسمع واترك المنكرات كيشا يقول وحب المساكين وحب المساكين بيناوي ندعاء المسلم يدعو يجد ان الله سبحانه وتعالى ان يرزقه حب المساكين بسبب وقت مغير النفس يا منادامو كوايدا سي راهيس كو يعبند مسكيني سي راهيس كو قريبنا مسكيني سي راهيس كجومويكا المسكين سي رئيس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ذلك حتى يرغم المسلم نفسه لحب المسكين الى المسلم اي لازيمش نفسك يحب المسكين حتى كما نفسك حيتك يقب المسكين بس يلزمش كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ماذا يقول اللهم احييني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني مع زمرتي المساكين نعم في روايه امتني مسكينا احيني مسكينا وامتني مسكينا او توفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ان يحييه مسكينا وان يتوفاه مسكينا وان يحشره في زمره المساكين كويهو هابا انبيي صلى الله عليه وسلم يرشدنا الى حب المساكين صلوات ربي وسلامه عليه ديما نmnaona katika maisha yake tume alayhi salatu wasalam كثيرا ما كان يكون او كان يصاحب المساكين مرات ينجي alikuwa kifuatana na watu maskini من امثال من؟, من امثال ابي هريره رضي الله عنه فقراء مساكين كان دائما النبي عليه الصلاه والسلام يمشي معهم ياكل معهم يصاحبهم يدخل معهم يخرج معهم يسافر معهم دائما ابو هريره بلال سلمان الفارسي مصعب بن عمير وسقي من فقراء المدينه من فقراء مكه عليه الصلاه والسلام نفس المسلم وقت مغنين يناممبيا على المسكين كاء امبالي ناهو وعلى المسكين مسكين wale كاء ونمونا منت نفس yake bakire nafsi kibinadamu unaona haipendi kuelekea katika watu maskini maskini maskini wao unaona hata ashurika naye kabisa hata ashurika na wale watu walio na nafasi zao kwa sababu ya masalih masalihi dunia maslahi ya kidunia ukiangalia rafiki rafiki zake rafiki zake wale sana ni watu walio na senti zao laki almasakin la ma ysahibuhum yuko mbali nao kabisa daisa hadha min daabi almuslim النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ilikuwa wakati katika dua yake kabisa akisema wa hubba almasakia thumma يقول عليه الصلاه والسلام وان تغفر لي وترحمني kisha mahallo shahidi wa iza aratta fitnata qaum na ukitaka kuwafitinisha qaum ya rab uki pitisha katika amri yako katika qada ya amri yako ya kwamba unateremsha fitna kwa watu فتن هذه فتنه في الدين يا اخوان هذه فتنه في الدين وكترمش فتنه كاتك الدين كقوم كو كواتو كو كواطو وونادم كو فتوفني غير مفتون بس ميمي نلته موتي نيفه قبل ياكوينجيا كاتك فتنه قبل ياكوينجيا كاتك فتنه نترمشيه موتي ميمي نيفه قبل ياكوينجيا كاتك فتنه هابا متوم عليه الصلاه والسلام تمنى الموت ناقوله كوني حديثه متوعديا لا يتمنى ينا حدكم الموت كيف نوفق بين هذين الامرين بين هذين الحديثين ونسمه ونزوني توفيق بين الحديثين الجمع بين الحديثين ان كما الى نهي عن تمني الموت اما كوج تمني النهي عن تمني الموت لضر من اضرار الدنيا لكن اجى تمني الموت ketika فتنه في الدين في دين المسلم في امور الاخره فلا حرج للمسلم ان يتمنى الموت يبقى انا افكري هبا في مساله هاي فلهو هي ني دليل الاول ادليل على انه يجوز للمسلم ان يتمنى الموت اذا نزل به ضرر في الدين اوكي في كنا ضر فتنه في الدين اوكي قلنا هي هسه فتنه في الدين هبنا وباي مسلمه كتماني كفا ايه وعبالي نا الى فتنه في الدين الدليل الاول الدليل الثاني ما اخرجه الامام احمد كذلك في مسنده والامام الترمذي في جامعه من حديث محمود ابن لبيد من حديث محمود ابن لبيد الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان يكراهما ابن آدم <تصفيق> اثناني يكراههما ابن آدم م token من ادامهما ها يا موان VISTA مبتو amino من ادامهما ها يا موانadura ي дов claimed يكراهو الموت يكراهو الموت يettre والموت خير للمؤمن من الفتنه الله اكبر الحديث هذا قال عنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه اسناده جيد وحسنه غيره من العلماء وهو في صحيح الجامع في صحيح الجامع للشيخ الالباني اثنان يكرههما ابن عابد مبا ما ولي منادام انا يشتكي جملة الاولى قال عليه الصلاه والسلام يكره الموت منادام ان يكره الموت هذا حق او ليس بحق يا اخوان يعني كلمه ما اسكو هل في انسان يحب الموت لا الانسان يكره الموت يكره الموت كتب عليكم القتال وهو كره لكم الموت ما في انسان يحب الموت فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال والموت خير للمؤمن من الفتنه لكني موتي ني خير للمؤمن ني bora للمؤمن من الفتنه كل كل فتنه يعني انا قصدي عندما عليه الصلاه والسلام الفتنه في ماذا الفتنه في الدين موتي ني bora للمؤمن كل كل فتنه في الدين كل كل فتنه في الدين الموت افضل والموت خير نواصل بعد الأذان إن شاء الله إذن أيها الإخوة هي حديث يكوانزا نبيان كما ذكرنا يكوانبا فتنة إذا كانت في الدين مسلام أنروسي وعنبيان مجيب وما فنديف الامتوم عليه الصلاة والسلام في السنة أن يتمنى الموت ولا هكونا وبايا كتك مسلامك وتماني موت وهو الكتال جهي حديث يبيلي أنبالت ما سيمرواه أو أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اثنان يكره هما ابن آدم مابال مويل ونادام أنا يشكيا جنب الأقوانز أنبالو بن أدامنا لشكيا قال عليه الصلاة والسلام يكره الموت منادامو انا تشوكيا مauti والموت خير للمؤمن من الفتنه ان مauti ni bora kwa muumini kuliko fitna katika dini inayomfikia والامر الثاني والجملة الثانية توم عليه الصلاه والسلام قال ويكره قله المال ويكره قله المال ان منادامو انا تشوكيا upungufu wa mali وقله المال اقل له للحساب نقصو مفوا مال كوا مؤمن او كوا منادم ني بورا كواكي كسابو كو نيو مفو حساب مفو مال كوا منادم ني مفو حساب ني مفو حساب كوا منادم ني بورا او لا بورا اكثر او افضل من كثره الحساب kwa kila mali ya mwanadamu inapokuwa kidogo hisabu yake ni kidogo kila mali inapoongezeka inapokuwa nyingi na hisabu ni kubwa na ni adhim kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini sasa shida ni kwamba mwanadamu achukia achukia jambo ambalo hajui kwamba hiyo ndio khali kwake kama anavyochukia mauti lakini mauti kwa mwanadamu kwa muumini wakati ambapo kuna fitna nzito kubwa katika masuala ya dini نا مساله اخيره موتي وقكي ني بورا انا انشوكيا upungufu wa mali mali yake kwa ni kidogo wa qillatul mal na mali kwa kidogo kwa mu'min khair afdal min mada min kathratil mal lianahu alayhi salatu wa salam yaqul qillatul mal aqall lil hisab na upungufu wa mali ni upungufu wa hisab na upungufu wa hisab kwa muslimu ni bora au kwa mu'min ni bora kuliko wingi wa hisab kwa hivyo kiwa wewe ni katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala wa amma idha mbtalahu faqadara alayhi rizqah faqadara alayhi rizqah sema khairan sema khair usiseme rabbi ahana usiseme Allah subhanahu wa ta'ala amenitweza amenidhalilisha kwa kunipa mali kidogo la hii ni khair kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kutakia kwa sababu yawm al-qiyama ashabu Al-hisabat Al-qalila Manake ni kwamba ni watu watakau kuwa na Hisabat yasira Hisabu zao ista kuwa nye pesi na kidoko Arakaraka unayisabiwa Haya bebe Hisabu yake wa ngapi huyu Hisabu yake likuwa rasimali yake yod Nishlinge l-fushirini L-fushirini istangaliwa zile l-fushirini zake Haya zile pita vipi Zika ingia vipi Zika toka vipi Hisabu yake yankusha Kidoko Tabihan kuwa Allah subhanu wa ta'ala aliena mali nyingi na aliena mali kidogo hisabu kwa allah subhanahu wa ta'ala ni yasir lakini naokusudiwa hapa ni kwamba mwenye mali nyingi atakaa sana kuhesabiwa ndio maana yake utakaa muda sana kuhesabiwa kila shilingi mukabil yule aliena mali kidogo kwa hivyo hadha hadhi nabii sallallahu alaihi wasallam fi hadha albab ku siana mas'ala yatamani almaut bisababi الفتح والفتح في دين، كسبق chapter ¨كلم، أ يعلم الرحا Slack ونسى، لینذا لدينا أن يخبرهم القمة، هذا الفتح الذي يتمت emいた قلة. koska سينا تب Ouallini، لهم نسان ي bass Stephen commented. اتمنى السالف، السالف الصالحِ sharp Imperialsocialism ربماحد صدا Instruments والفيما تعالی جميعا رُدوان الله تعالی جميعا تمنوا بل تُمّanni موته. أعلم, كماسيتم كارك البدائ 5 وش أكلم quiومتناش سالف الصالح Watu wa wali utangulia kule nyuma Watu ambao wali tamani mauti Yatakikana ukiasoma mani nuhaya ayuhal akha al karim Yafahamu mani nuhaya kwa muujibu wa haya ambao wali tamayazungumza Kutamani kwao mauti ni kwa sababu wali tamani mauti Au kutokamana na fitna fi dini Kutokamana na fitna, fitna katika dini Walaha kutamani mauti kwa sababu ya jaza Au kwa sababu ya tasakot Ala aqdari laa kwa sababu kuna kadari ya Allah Subhanahu wa ta'ala iyawashokia kwa hivyo walitamani kufa la hii hayakutokea asalafa saleh kabisa wale watu wema waliopita nyuma pamoja na mitihani mizito waliyafikia angalia balaa na mtihani mzito uliyomchukia Yunus ayub alayhi salam ayub alayhi salam mtihani mzito fi jasadi mtihani mgumu fi mali mtihani mgumu fi hayati fi badani نزل عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام لكن مع ذلك ما تمنى الموت صبر وصبر نفسه الي جوا هو نمتاني كتوكوا الله جل جلاله اكسماما الامتحان هوله اماره كما ليوطك ربنا تبارك وتعالى فهكذا ينبغي ان يكون المؤمن فهو انتمان الموت اذا كانت الفتنه في ماذا في الدين اذا كانت الفتنه في امور الدين كالتكامبو يا ديني نipo pale muslim anatamani kufa asalafa salih walipita baadhi yao walitamani kadhalika almaut lakini kama tulivotaja tamanihim almaut kutamani kwao mauti ni kwa sababu ya alfitna fil din mfano wake eikhwan katika wale watu wema waliopita nyuma wanasemwa nazooni kama atamannat maryam alayhi salam kama alivotamani maryam alayhi salam katika surati maryam تمنت انها لو انها كانت ميته لو انها قد ماتت لو كما ان قالكوا شكفه قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيه اذا وسيجو kasoma neno haya ukasema mbona hapa maryam alayha salam alitamani kufa sasa pengine ukasoma tafsiri hii kwa njia ambayo sio ukadhani maryam alitamani kufa kwa sababu ya uchungu wa wa kuzaa kuzaa ukamzidi Akaona maumivu na ya kufa laitani La, Maryam salam mauti kwa ajili hiyo hiyo Wala Tafsiri Tafsiri tafsiri yake yake tafsir Wanasema katika vitabu al-Qurtubi al-jami al-Qur'an al-Qur'an al-Azim Fi Fi Kathir Na ಕಫಸೀರ tafsir yake ikhwanu nasema hivi al-Qurtubi anasema tamannat Maryam alayha salam Maryam alayha salam alitamani kufa liwajhaini kwa sababu mbili kutamani kwake mauti ni kotokamana na mambo mawili Maryam alayha salam katamani mauti sababu ya kwanza anasema khawfan min an yuzanna biha ashar فتعير فتفتن بذلك او فيفتنوها ذلك القرطبي رحمه الله تعالى عليه انسمع خوفا من ان يظن بها شر كنكوتكمانا الخوف الذي كان معه مريم من ان يظن بها شر نيكمبا اتاذنيوا مambo يا شر مambo ماو مambo مبايا اتاذنيوا مambo مبايا فتعير Atafikishiwa jambo ambayo ambayo ni ni ku, Ni ku, ku, kufikishiwa Au kupewa maneno huna Hii katika luga ya mislamu, ni kumtia aibu kwa jambo hana Kama vile Vile sisi leo tunafanyana. Vile tunafanyana sisi leo tunafanyana ಸಿಲೆ Tunatiana ಚಿನ್ನ هو امتي عيب هuyo و هو امتي عيب هuyo و هو ام ظنيه هuyo شري و هو ام ظنيه هuyo مباي ظن اسوء بس peak yake هل هذا الظن هل هذا العيب مبني على الحقيقه هي ظن امجج جوا حقيقه كلا مبني على كذب مبني على زور مبني على تصورات باطله zina jengo juu ya tasawur ambazo ni za batil mwislamu anatengeza picha katika akili yake picha ya uovu picha mbaya picha ya ufisadi aijenga katika akili yake alafu ambandikiana nayo mwislamu mwanzake manso azann bil batil fahada alizi khafat minhu maryam alayha salam hii ndio aliyogopea maryam alayha salam na hii li jambo mushowe linapeleka katika fitna fi madha فتنه في الدين ديما انا كاتماني موتي الامر الثاني يقول القرطبي رحمه الله تعالى عليه لالا يقع قومها في البهتان فينسبونها الى الزنا الى كuchelea watu wake watu wake ياي مريم عليها السلام لالا يقع قومها في المهتان الى watu wake مريم واسيئيه كاتك البهتان فينسبونها الى الزنا halafu buhtaniaye ni kumnasibisha mariam katika udhinifu hii inaitwa buhtan buhtan ni kumnasibisha mtu kitu ambacho hamna hiyo ni buhtan ghiba ni kumzungumza mtu kitu ambacho anacho ila ambayo anayo au jambo ambalo anayo ukamzungumza mtu wakati wa kuzungumza hayumo hayuko hadi ghiba بهتان ني اذا تكلمت عن المسلم في غيابه بأمر ليس فيه هذا بهتان ان كان في اخي كما تقول فقد اغتبته وان كان وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهتته من البهتان Kwayo, السلام, إش, Kwa Kwa Kwa hivyo hivyo alayhi alayhi alayhi salam salam salam min buhtan buhtan fitna fitna ya kwanza yugopaya, ni ya ke ye, na fitna ya yugopaya, Maryam السلام, juu ya watuake. Watuake, watatengeniza, watatengeniza ya kwanza Ni Na Na pili Juu watatengeneza Watatengeneza maneno Maneno machafu Mabaya Halafu wa Maryam Maryam, jahat bizina walisema Walisema ma kusema ಮರಲಾಮ لقد جئت شيئا فريا فريا مهتان يا اختهارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فهذا فنزهكم زينا لمريم عليه السلام التي طهرها الله تبارك وتعالى انتم من جئين يا إخوان كذلك كالسلف الصالح هو هو نواته ويمه وليو بيت نيومه مريم عليها السلام تمنت الموت كذلك قال العلماء كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تمنى الموت عمر ابن الخطاب في يوم من الايام كذلك لتماني كف عندما وقته او خليفه وقته عندما لقاونا الى فتنه بيمانزت تجتوز فتنه في الدين فتمنى عمر رضي الله عنه وارضاه ان لو كان ميتا او ان لو مات رضي الله عنه ارضاه وهذا الاثر اخرجه الامام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عليه قال قال عمر وهو ما مد بعد ان مد يده الى سماء بعد عمر بن الخطاب يننيو مكانه يديه كelekia مغير وقت اللي يننيو مكانه يديه كelekia مغير دعا اليوم عمر بن الخطاب فقال اللهم كبرت سن ya rab ewe mola wangu kama rutini umri wangu usijakuwa mkubwa wadhafu fat quwwati na nguvu yango imedhaofika fatawafani wa fi atharin akhar faqbidni basi nichukue ghaira mudayyi'in wala mufarrit bila yakwa katika hali utakapokuwa unaniletea mauti uta nileta mauti si katika hali ambayo niwe katika hali ya kwamba nimepoteza haki yoyote au wajibu yoyote miongoni mwa wajibu wa kidini ikiwa mimi ni umar bin khattab na ikiwa mimi ni, uh, ni khalifa wa waumini mdhayyi li hukuki nnas au mufarrid li waajibin min wajibati ana ka muslim mimi kama muislamu nisiwe miongoni mwa wale waliopoteza haki zangu wakati tunaponletia mauti اذا عمر بخطاب رضي الله عنه كذلك الـ الـ الـ الـ علي الوالي كان من م ownي ماواله ambao walayotamani maut Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kadhalika tamanna al-maut radiyallahu anhu arda jaa'a dhalika fi kitab Ibn Abi Dunya Ibn Abi Dunya ana kitabo ambacho amekiita Kitabul Mutamanni Kitab al-Mutamanni kitabo cha walau tamanni akataja katika kitabu hicho ibn abdunya rahmatullahi taala alayh anasema qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib siku moja alioma akasema ya laitani mittu qabla hadha al yaw bi 20 sana laitani mimi nimekufa kabla ya siku yangu hii ya leo kabla ya hii siku kwa miaka 20 kabla hadha al yaw ayo يوم الجمل يوم الجمل سيكو يڠاميا منايجوا سيكو يڠاميا يا اخواني هيزي ني سيكو زا فتنه ذيلزوتوكيا كاتيا ماسحابا يكاتوكيا يالي يلتوكيا يا كاجيري يالي اليوجي كاتيا صحابته رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عليه جميعا ني كاتوكيا الى خلاف منايجوا كاتيكا تاريخ بيني علي بن ابي طالب و عائشه رضي الله عنها سيكو هيو اليوتوكيا ام غونغانو هو كاتيا هاوا مساحبه وتكفو انايتوا يوم الجمل يوم الجمل سيكو انما مساحبه وليبenda سيكو هيو يتوكاي ولا سيكو انما مساحبه ولتamani وليبenda يالي مambo aliyotokea siku hiyo yatokae كلا ولتشكيزوا انا يا mambo yale kutokea siku hiyo na kuyaona yale mambo yaliyotokea paka ali bin abi talib qala radiyallahu anhu ya laitani mitu qabla hadha al-yawm bi 20 20 sana رضي الله عنهم وارضاهم جميعا مشيخ يا اخوانكم اللي زمانين هايا كتابه سالف صالح كذلك من الصالحين رجل جاء ذكروا اثره او حكايته في كتاب يسمى رياض النفوس جاء في هذا الكتاب عن ابي الفضل يوسف ابن سرور انه قال لو اني اعلم احدا تستجاب دعوته او تستجاب مسالهه او مسالهه لو كما نجو منتو امباي دعاه yake تستجاب دعوته دعاه yake ان ايتيكيوا لسالته ان يدعو لي الموت نجيلكوا انك كمومبا انيومبي موتي اسمعوا لي هذا كلام يا اخوان احد الصالحين من السلف صالح ممن مضى قال لو اعلم احدن تستجاب دعوته لسالتو ان يدعو الله لي الموت لو كان نجوء مته ابا دعاءك ينيتkiwa ان قالك عندك نكمومبا نك اني امبه موتي اكاولز هو ابو الفضل يوسف اكاولز او تحب الموت و هو ينبدا كوفا فقال رحمه الله تعالى عليه اكسمه هو ابو الفضل رحمه الله تعالى عليه وعن سالفي الصالحي جميعا فقال الموت احب منا اكسمه الخروج من دار الفتنه وابليس اسكيزيني يا مانوكي كومكيني اخوان انا سمى الخروج من دار الفتنه وابليس او دار ابليس Kutoka kutoka katika katika nyumba nyumba nyumba ya fitna. Na nyumba ya iblis. Ma fitna? Ma iblis? Ana sema kutoka nyumba ya fitna fitna? fitna Na Na hiya ತೋಕ ಕಟ್ಕನಾ ಇಬ್ಬಲ ಇಬ್ಬಲ ಹಾಕಿ ನೂಮ Nibora zaidi وإلى <سؤال> كه في بيته الذي ارجو ان نجتمع فيها مع محمد صلى الله عليه وسلم نيورا كوله كه في بيته الذي نتكندكو كتانا داني yake pamoja na Muhammad sallallahu alayhi wasallam maneno haya ikhwan abul fazl amiyataja kwa kuzingatia hii maana ambayo tumetaja maana ya kwamba taraka alayhi alfitan au istahwadhat alayhi alfitan au ijtamat alayhi alfitan fi aldin di fitan katika dini zimezunguka akaona kwamba hizi fitna katika dini ambazo zimezimezunguka na iblis na shayatin alins na shayatin aljin kama ilivyo katika wakati wakati ambao muislam wakati mwingine anavoona katika fitan fid dini fi dinihi wa fi akhiratiinavomzidi yatawajjah ila rabbih tbaraka wa taala fiyasalu allaha almaut aw yatamanna almaut wa yatamanna liqa rabbih wa yatamanna an yajtami'a مع نبيي محمد صلوات الله وسلامه عليه اسال الله واياكم ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه ومن ممن يجتمع مع نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ومن من يستمع القول فيتبعن احسنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته